ونقصم من الأموال والأمّفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِذَا المهتدون إن إِنَّ الصَّفَا من شعائر الله فمن فَمَنْ جَلَّ بَيْتٌ او اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَقْضَى وَفَّ بِهِ مَا وَمَن نَّعْتَقَ رَقَبَةً خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا والهداة من بعد ما بيننا من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون.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 الملائكة والناس أجمعين أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم إلهكم إله واحدا لا, إله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 أحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسفر بين السماء والأرض لآيات لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً إِن أَرَادَ اللَّهُ بِضُرٍّ لَّا يُرَدُّ كIDَهُ وَلَا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ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 ولو يروا الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميع أن القوة لله جميع وأن الله شديد العذاب الذين اتبعوا الذين تبعوا من الذين تبعوا ميم الاسباب وقال الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا تره فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرا عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارج